غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ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 إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ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 قال هي عصا يتوكى عليها واهش بها على غنمي ولي فيها ما ارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى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 وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا من أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدَ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كي نسبحك كَثِيرًا نذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت اسلك يا موسى ولقد مننا عليك كما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدول له وألقيت عليك محبة من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 وَطَأْتَ النَّفْسَ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فتونا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إن له طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا So, send us to Israel, and don't forgive them. We have come to you with a Indeed, قد have revealed to العذاب على من كذب وتولى قال فمن who were deceived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 لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى كُلْهُ وَارْعَوْا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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى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 قالوا إن هذا لسان حراني يريد أن أيخرجكم من أرضكم بسحره ما ويذهب بطريقتكم المثلة. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ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 فَرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا مَا أَنْتَ تقضي هذه الحياة الدنيا. إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير. وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا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 وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانبا طور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تظلموا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه الْهَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى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 قال فإنا قد فتنّا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسنا أفطال عليكم العهد أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخلفَهُ وَانظُر إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 وَقَدَّاءَتِنَا كَمِلَّدُنَّ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرَى خَالِدِينَ فِيهِ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَة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 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ أَبَاهَ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 وَأَنَّكَ لَا تَطْمَأَنُّ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِيقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ بِطَاعَتِنَّ جَمِيعَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا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 أفلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لئلّنها And كَلِمَةٌ there was no لَكَانَ from your Lord, it was a sign and a sign and a sign. So be ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بينة مَا في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ إِهْتَدَىٰ